ولقد آتينا داود وسليمان عِلمه وَقَالَ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ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 لا أعذبننه عذابا شديدا أو لأذبحننه أو ليأتيَنني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بِنَبَأٍ يَقِينٍ